تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنقبل ما بدأنا به في الحلقة السابقة حيث أقسم الله تعالى في بداية الآيات بالقرآن الحكيم فهل كان هذا هو القسم الوحيد في السورة؟ من هم الغافلون؟ من أول من حمل الرسالة للعالم بعد محمد عليه السلام سمي حكيما لأنه محكم في ألفاظه ومحكم في معانيه ومحكم في أغراضه ومشتمل على الحكمة البالغة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فكيف بالحكيم الذي منه كل حكمة وهو الله تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يقسم الله تعالى بكتابه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين فإذا كان قومك يكذبونك ولا يعترفون برسالتك كما حكى القرآن عنهم في سورة أخرى ويقول الذين كفروا لست مرسلاً, لست مرسلا الله يقسم ويقسم بكتابه القسم بالكتاب دي إشارة لأن القرآن هو آية محمد صلى الله عليه وسلم العظمة ومعجزته الكبرى فالإقسام بالقرآن هو إقسام بالدليل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لست بدعا أنت واحد من المرسلين أو, أو أنت خاتمهم أرسل الله قبلك كثيرا من الرسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ويتنبي الطغوت فلاستبدع كما قال أعلمه الله أن يقول قل ما كنت بدع من الرسل أنا رسول مثل الذين أرسلهم الله من قبل هناك موكب ضخ من النبيين والمرسلين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم ليهدوهم إلى الله ويأخذوا بأيديهم إلى الله وينير لهم الطريق إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أرسلك الله وبعثك الله على دين قويم ومنهج مستقيم لا يميل إلى اليمين ولا يميل إلى الشمال ولا يجنح إلى الغلو ولا إلى التفرير بل هو منهج وسط لأمة وسط لا يخسر في الميزان ولا يطغى في الميزان هذا هو الصراط المستقيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث داعيا إليه وهاديا إليه كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فهو صراط الله باعتبار أن الله هو الذي شرع هذا الصراط ودعا إلى هذا الصراط وهو صراط محمد أيضا أنه هو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو صراط السائرين فيه كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهو فينسب إلى المؤمنين وينسب إلى محمد الهادي، نسب إلى الله تبارك وتعالى. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. هذا الصراط، هذا المنهج الذي يتمثل في الشريعة. الكاملة الشريعة العادلة التي أعطت كل ذي حق حقه وأقامت الموازين القصد بين الفرد ونفسه وبين الفرد وزوجه وأهله وبين الفرد وديرانه وبين الأسرة والأسرة وبين الفرد والمجتمع وبين المجتمع والمجتمع الآخر وبين المجتمع والأمة وبين الأمة والأمم هذا هو الصراط المستقيم مجسل العدل العدل الإلهي البشر مهما حاولوا أن يعدلوا يظل هناك أشياء لأنه الكمال لله وحده والبشر تعتريهم نواقص من الإنسان مهما علم لا يعلم كل شيء ومهما نظر لا ينظر إلى الأشياء من جميع زواياها ومن جويع جميع جوانبها ينظر إلى زاوية ويغفل عن زاوية أخرى حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه إنما الذي ينظر إلى الأمور من جميع جوانبها ومن جميع زواياها ولا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا ينسى شيئا لا يضل ربي ولا ينسى هذا هو الله تبارك وتعالى ولذلك كل أنظمة البشر وكل قوانين البشر لا تخلو من إفراط أو تفريض فلسفة فلسفات المختلفة. تجد كل فيلسوف يأتي وينقض ما قاله الفيلسوف الذي قبله. حتى قال شيخنا دكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وكان أستاذ الفلسفة في كلية وصول الدين ودرس لنا الفلسفة ونحن طلاب كان يقول الفلسفة لا رأي لها لأنها تقول الشيء ونقيده. ما تستطيع تخرج منها يعني بشيء ولذلك ليس فيها صراط مستقيم فيه صراط متعرج سعيمين وسعشمال زي الشوعية والرأس مالية الرأس مالية تقوم على فلسفة تضخيم الفرد وإعطاء من الحقوق ما يجعله يطغى على غيره مع إهمال المجتمع وخصوصا الضعفاء فيه ولكن الشمعية جاءت بالعكس تضغط على الفرد وتضخم في المجتمع وتعطي المجتمع حق سحق الفرد وحوافز الفرد والحرية للفرد وملكية الفرد كل هذا شأن شرائع البشر وأنظمة البشر أما شرع الله أما النظام الذي وضعه الله للناس فلا يوجد فيه هذا الخلل ومن ناحية أخرى البشر من عيوبهم إن دهم أهواء وشهوات قد يكون معرفوا الحق ولكن أهواءهم وشهواتهم تغرب عليه أضرب لكم مثلا في أمريكا في فترة من المنطقة فترات في أوائل قرن العشرين أمريكا ظهر لها من البحوث والدراسات التي أجمع عليها العلميون والأطباء والاجتماعيون والاقتصاديون والسياسيون والأخلاقيون أن الخمر ضارة أشد الضرر بالفرد والأسرة والمجتمع وأنه من الخير أن يصدر قانون يحظر شرب الخمر على الناس وفعلا صدر تشريع يحرم شرب الخمر وصنع الخمر والاتجار في الخمر ونقل الخمر من مكان إلى أم... كل ما يتصل بها جاء القانون وحرمه ثم ويعني طبعا الشرطة والجيش والإعلام والأشياء كل ده رصد لخدمة هذا القانون ولكن الناس تحايلوا على القانون وبدأوا يعملوا الخمر في البيوت ويبيعوها سر ويعملوا مش عارف ايه والشهوات غلبت فطلبت من الحكومة أن تسحب هذا القانون وتتراجع فيه وتبيح الخمر رغم أضرارها التي ثبتت فشلت في الخمر بينما نجح الإسلام في تحريم الخمر حتى إن لما نزلت آية يعني إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام حد فهل أنتم منتهون والراجل كان يشرب الخمر في إيد الزلالة الخمر قد انتهينا يا رب يروح يعني كابي بال الخمرة في الطريق وخلصوا من كل ما عنده فالشاهد عايز أقول إن ممكن يبان للإنسان المصلحة ولكن الهوى والشهوى يغلبوا. الصراط المستقيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الله هو شارع هذا الصراط وهو الذي وضع أحكامه ومبادئه وقواعده إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم هذا مش شغل بشر مش صنعك ولا صنع أي حد لا تنزيل العزيز الرحيم جاي من فوق تنزيل من أعلى وتنزيل العزيز العزيز القوي الغالب الذي لا يقهر صاحب القوة ومع هذا مش قوة باطشة لا دقوة رحيمة تنزيل العزيز الرحيم فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولذلك لا يمكن أن يشرع لهم ما يضرهم، ولا يمكن أن يشرع لهم ما يهبط بهم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الله سبحانه وتعالى جعلك من المرسلين وأرسلك على صراط مستقيم وهو تنزيل من عزيز الرحيم لماذا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يقصد هؤلاء العرب لأن العرب لم يأتهم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أول من يحمل الرسالة للناس هم العرب ثم كما قال لتنذر أم القرى ومن حولها كما قالوا أنذر عشيرتك الأقربين يعني مش معناها أنه وقيل عشرته لا هم الأول وهم يحملون الرسالة إلى العالم نسأل الله تبارك وتعالى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 والحق يكون فيها واضح والقرآن الكريم هو دليل الصراط المستقيم وأقسم الله تعالى أن سيدنا محمد عليه السلام من المرسلين وهو خاتم النبيين وأن الغفلة هي أشد ما يفسد القلب وكان يقصد بهم العرب لأن الرسالة كانت إليهم وهم من سيحملون الرسالة بعد خير البشر إلى العالم وللحديث بقية مع تأملات قرآنية